ألف <تصفيق> لا <تصفيق> وقصر <تصفيق> <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات؟ وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ بِلق Um وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خلقكم Well, I mean On pro إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لقوم يَتَفَكَّرُونَ وَمِن Well I آ... وينزل من السماء تظهرون وله ضرب لكم مثلاً من أنفسكم تبغ الذين ظلموا آهوا بغير عل فمَن يهدي من أضل الله وما له Takaliddeen hanifa, hittarat Allahin, jetti la tabdi. لخلق الله ذلك الدين وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ أم أنزل. وَلَقَّوْمٌ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ هم بعض الذي عملوا ليذيقهم In no فَإِذَا أَصَابَ بِ Mua وما أنت بهذه خلقكم من ضافٍ ثم جعل من بعد قوة لَمِن بَرِيقٍ وَنِظَافٍ وَشِيبَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ Olemme löytäneet hänet piirteillä, joiden mukaan he